الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم برك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا عليه المصيد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح و من بعدهم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْفَاطِلِ لِيُدَحِظُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ هم أصحاب النار يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت كل شيء الرحمة والعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الذين كفروا ينادون لما قط الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون الى ليمان فتكفرون قالوا ربنا نثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِنْ يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله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 يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم؟ لمن الملك, اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القاهر اليوم تجزا كل نفس بما كسفت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا الله سريع الحساب وانذرهم يوم لازفة زفه يوم لا زفته القلوب لدى الحناجر كاظمين مال الظالمين من حميم ولا شفيع الطاع يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله, الله